فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مذية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم